ريت الآف شيل الحزن اللي بصدري تمحي الإقرع من روحي نسيني أقرى الزمن ريت الآف شيل الحزن اللي بصدري تمحي الإقرع من روحي نسيني ظلم الزمن بس هذا حظي من يومي خاين وياي الزمن لا هو لا يقول عنه ياجي <سيقى> ياجي سبنا الطريق العدل ونقول زمان مغلوب سبنا الطريق العدل وبنقول ده زمن مغلوب نرمي الدهم على البريد ونبرق المعيوب غاصين في قيم الذنوب وعشنا في الجنة ونخسع في يوم البنة بنجيب الغلط في الضوء يجي يجي يجي يجي يجي, يجي, يجي, يجي, يجي Zaman abu kujetti aywa ba اسم الرشوة الفلوس عزوة عشوة اشرب شاي بقى اسم الرشوة لما ما عادش حبي العشوة ولا هتجيب ولا هتودن لو عاد اشغله اشغله someone else Right sini sini sini